والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهم أجورهم محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان وَمَنْ يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقُ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 أَوْ لَا مَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ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 اعدله وأقرب للتقوى والتقوى الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم موفر لهم موفرته وأجر عظيم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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا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 وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب jo bajinulla kum kasi ruoamimma kum turfu na minal kitabiwa ja fuan kasir. Padaja kum minal lahinurua kitabu mubin. Jahdibi la humanita barin muanahu sobu la salam. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ المسيح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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات ui وما بينهما ui المصير يا ui الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ui ui من الرسل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 قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فأي يخرج منها فإن داخلون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 لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 ولقد جاءتهم رُسُلُنَا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فِي الأرض مُسْرِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فِي الأرض فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا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 ما تقبل منهم وله عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم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 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لن يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ ك بالمؤمنين إن أزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظون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 ولو شاء الله لجعلكم أممَّتَ واحدة ولكن يبلوكم ولكن يبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 تولّوا فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُلُو وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويعتنون الزكاة وهم راكعون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 بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وَعَبَدَ وعبد الطاغوت أولئك شروا مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمن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 بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالتَّبَاغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكافر منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما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 لقد أخذنا مثال قبني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 فأثابهم الله بما قالوا جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 فَمَنْ لَمْ يَجْدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنان ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ اثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت.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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَاهُّ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أنه يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانه واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 اِذْ أَنَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْفَاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي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 علينا ما أيدت من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك ورزقنا ورزقنا وأن تخير قال الله إني منزلها عليكم فمَن يكفر بعد منكم فإنني أعذبه عذابا فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب ما قلت لهم إلا ما به أن الله ربي وربكم. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِكُنْتَ أَنْتَ وَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحكيم قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ